كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادهم وأكثر أموالهم وأولادهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم.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 وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتافكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أونيا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 تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكل طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم